Zobaczmy, że Aidi się ze وَمِنْ i ze sobą ze sobą ze sobą, a złończymy się ze sobą, nie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 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ shay'in in in illa takzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama 'alayna illa albalagul لا اِلَّم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَانُوطَ طَائِرِكُمْ مَّعَكُمْ أَأَنتُمْ إِن تُذْكِرُونَنَا بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَتَّخِذُ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن شفاعتهم شيئا لا się w tym momencie, jakim jesteśmy w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 وَإِن كُلُّ الْمَمَاجِمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةُ الَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور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 ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون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 وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم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 يحضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أو الإنسان أن خلقنا ومن نطفه فإذا هو خصيم مبين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 tak, وهو الخلاق العليم bym zайте na wg شيئا i a younga. tylko z فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي كل وإليه ترجعون.